ذون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على امه وإنا على اثارهم مقتدون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 لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ بُيُوتَهُمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 آسَفُونَ فما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 الأَخِلَّ أُوَيُومَ إِذِ الْبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادخلوا الجنة أنتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وانتم فيها خالدون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 لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إِلَّا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئلا سألتهم من خلقهم لا الله فإن لا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون